فَمَسَّ النَّاسَ ضُرُّهُمْ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَضِلُّوا بِمَا ثيناهم فتمتعوا فشوف تعلمون ام انزلنا عليهم ثم قاله سهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا ادقنا الناك رحمه فلحوا بها وان تصبهم سيئه ذم قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَنطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَذَا السَّدِيدِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رب الذين ولا اتيت من زكاه تريدون وجه الله فانائك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ثم يحريكم هل من شركائكم من يقال من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركم وَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُوا بَعْضًا مِّنْ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ